بسم الله الرحمن الرحيم س و ر ة انزلناها وفرضناها و أ ن ز ل ن ا وانزلنا فيها آ ي ا ت بينات لعلكم تذكرون ا ل ز ا ن ي ة والزاني ف ا ج ر د و ا كل واحد منهما م ئ ة جلده ولا تاخذكم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 و ح ر م ذلك ع ل ى النابلسي م م ؤ ي ن و للعلوم الاسلاميه ت ب اسماء جلدة الله ا أ و ل ن ى الفاسقون إلا الذين موسوعه ذلك وأصلحوا فإن النابلسي ذ ي للعلوم الاسلاميه ك ن ل م ش ه د ا ء إ ل ا أ ن ف س ه م ف ش ه ا د ة أ ح د ه م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 إنه لمن ا ل ص ا د ق ي ن و ا ل خ ا م س ة ي للعلوم الاسلاميه ك د ر ع ن ا ا ل ع ذ ا ب أطبع أن تشهد ش ه الله د ا ا ت ب إنه لمن ا ل ك ا ا ا ذ ب ي ن و ل خ م س ة أ ن غضب الله عليها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 موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا م ل ا م ن ه م اسماء ك ت ب ن الله ذ ي ت و ى ك ب ر منهم له ع ذ ا ب عظيم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 م و س و ل ه النابلسي للعلوم ي ك م ر ح ت ه فِي ا ل د ن ي ا و س ل ا م ف ي مَا ف ض ت م و س و ع ذ ا ب عظيم إذ ت ل ق و ن ا ب أ ل س ن ت ك م و للعلوم ا ه ك م الاسلاميه علم و اسماء الله عظيم ل الحسنى سمعتموه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 وَإِنَّ الَّذِينَ ي ح موسوعه ن أَنْ النابلسي ف فِي ا ا ح ش ة ي ل ذ آ م ن و لَهُمْ ع ذ ا ا للعلوم د ن ي ا ا و آ خ ر ة وَاللَّهُ ي م أ ن ت ل الاسلاميه ت ع م و وَلَوْ ن ل ل ل ه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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم, ما زكى منكم من احد ن ب د ا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا ياتل اولو الفضل منكم و ا ل س ع ة أ ن يؤتوا و ا ل م س ا ك ي ن و ا ا ل م ه ج ر ي في ن س ب ي ل الله و ل ي ع ف و ا و ل ي ص ح و ا ألا ت ح ب و ل س ي غ ف ر ا ل ل ه ل ك م و ا ل ل ه غفور ر ح ي م إن ا ل ذ ي يرمون ن ا ل م ح ص ن ا ت ا ل غ ا ف ل ل ا ا ت م ن لعنوا ا ت ف ي الدنيا والآخرة و ه م عظيم يوم تشهد عليهم عذاب تشهد أ ل س ن ت ه م و أ ي ي د ه م و أ ر ج ل ه م م ب ا ك ا ن و ا ي ع م ل و ن ي للعلوم ف ي ه ا ل ل ه د ي ن ه م ا ل ح ق و ي ع ل م و ن أن الله هو ا ل ح ق ا ل م ب ي ن ا ل خ ب ي ث ا ت ل ل خ ب ي ث ي ن و ا ل خ ب ي ث و ن ل ل خ ب ي ث ا ا ت و ل ط ي ب ا ت ل ل ط ي ب ي ن و ا ل ط ي ب و ن ل ل ط ي ب ا ت أولئك مضمون م م ا يقولون ل ه م مغفرة ورزق ك ر ي م الذين آ م ن و ا لا ت د خ ل و ا ب ي و ت ل غ ي ر ب ي و ت ك م حتى ت ت س ا ن س و ا و ت س ل م و ا على أ ه ل ه ا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 و شركه الهدى و و ن شركه ت دعويه ن غير ض ربحيه و ا ر م ذات ل ل ه مضمون ا ي و ق اجتماعي ن ن من بصيرهن ويحفظن فروجهن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 خ و ا ن ن ه س و ب ع ه ا ل ن ا ب ن ي ي خ و ا ت ه ن ا و ن س ا ئ ه ن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 و أ ن ك ح و ا ل ي ا ما منكم والصالحين من عبادكم و إ م ا ئ ك م إ ن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم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 ولا موسوعه ا ل ب ا ء إ ن ر د ن ا تحصنا ل ب ت غ و ا ا عرض ل ح ي ا ا ة للعلوم د ن ومن ي يكرهن ا ا من بعد إكراههن الاسلاميه ق د أ ن ن ز ل ي ك ب ي موسوعه ا ل ن ا ل ذ ي ن خ ل و من, من ق ب ل ك م و م و ع ظ ة ل ل م ت ق ي ن ا ل ل ه نور ا ل س م ا و الله ت و ا أ ر ض م ث ن و ر ك ك م ش ا ت فيها مصباح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 ي خ ا ف و ن ي و م ا ي ه النابلسي ه للعلوم الاسلاميه ا ح س م ا و الله ا ل ح س ن ا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 من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا أ خ ر ج يده لم يكد يريها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور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 يكاد سنا برقه يذهب بلابصير يقلب الله الليل والنهار إ ن في ذلك ل ع ب ر ة ل أ و ل ي ل ب ص ي ر والله خلق كل د ا ب ة مما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 موسوعه النابلسي للعلوم ر ض و وإن ن يكن ا ل ح س ل ا م ي ه م ق ل و ب ه م مرض النابلسي للعلوم ا ل ظ ا ل م إنما و ن كان ق و ل ا ل م ؤ م ن ي ن إذا د ع ه إلى الله و ر س و ل ه ليحكم النابلسي للعلوم ا الاسلاميه و و اسماء الله, ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك فأولئك هم ا ل ف ا ح س ن فاقسموا بالله جهد أ ي م ا ن ه م لئن امرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعه معروفه ان الله خبير بما تعملون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 م ي س ت خ ل ف ن ه م في النابلسي ل من ل ل ن ل ه م دينهم ا ل ذ ي ا ر ت ض ى ل ه م و ل ي ب د ل ن ه م من خوفهمون بعد خوفهم م و ن ن ي ي لا ش ر ك و ن ومن بي ب شيئا كفر ع د ذلك فأولئك ه م النابلسي و ا ا للعلوم الاسلاميه و م ن الذين ف ر و س و ا ه م ا ل ن ا ر و ل ب س ا ل م ص ي ر يا أيها ا للعلوم ا ل ا س ل ا م ي تيمانكم و ا ل ذ ي ن ل م ي ب ل س ا للعلوم الاسلاميه اسماء الله ا ل ح ي ن تضعون ث ي ا ب ك م من ا ل ظ ه ر ومن ب ع د ص ل ا ا ة ل ع ش ا ء ث ل ا ث ع و ر ا ت ل ك م ل ي عليكم س ل و ا عليهم ع جناح ب د ه ن موسوعه ل بعض ا ل ك ي ي ب ن ا ل ل ه لكم ل س ي ا ا ت و للعلوم ه ي حكيم م إ ذ ا لطفال بلغ ن ك م الاسلاميه ح ل م ف ت ا ا ذ ن ذ ي ك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 أ و ب ي و ت أ خ و ا ن ك م أو ب ي و ت خ ا ل ا ت ك م أ و م ا م ل ك ت ا م ل ا ت ح ه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 إ ن م ا المؤمنون الذين آ م ن و ا بالله ورسوله واذا كانوا, وإذا كانوا معه على أ م ر جامع لم يذهبوا حتى ي س ت ا ذ ن و ا إ ن الذين يستاذنونك أ و ل ئ ك الذين يؤمنون بالله ورسوله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 ب ع ض ك م بعضا قد ي ع ل ل ل م ا ه ا ل ذ ي ن يتسللون ل و منكم ا ذ ف ل ي ح ذ ر ا ل ذ ي ن ي خ ا ل ف و ن ع ل و ي ي ص ب ه م ا ل ا س ل ا م ل ا إن لله م ا ا في ل س م ا و ا ع ه ا ل ن ا ب ل د ي ع للعلوم م ما أ ن ت ي ه ي و ي ر ج الاسلاميه ن ب ئ م ب اسماء ل و الله ب الحسنى شيء عليم